فإذا حالكم شيخنا عساكم بخير بارك الله فيكم معكم تلميذكم محمد صادق من الإمارات نعم شيخنا بإذن الله نقرأ عليكم كتاب جامع البيان نستكمل التفسير جامع البيان في تفسير القرآن قد وصلنا إلى قول الله تعالى وراء دوم وبرق. قبل هذا شيخنا قرأنا على مجلسين هذا التفسير ثم قبله قرأنا أطراف الكتب التسعة قرأنا في مجلسين هذا التفسير. وقد وصلنا الى ورعد وبرق نبدا شيخنا جامع البيان في تفسير القرآن علامه الايجي احاشيه علامه غزنوي طيب شيخنا ان الله إليكم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بإسناد متصل الى صاحب جامع البيان في تفسير القران قال الله تعالى ورعد ملك موكل بالسماء فيطلق على صوته او, أو صوت يسمع من السحاب تخرج من السحاب او لمعان صوت, صوت الملك الملك او نار طارت من من فيه اذا اشتد غضبه يجعلون اصابعهم أناملهم في اذانهم من الصواعق شدد صوت الرعد حذر الموت مخافه هلاك والله محيط بالكافرين لا يفوتونه كما كما لا يفوت المحاط به المحيط به لا ينجيهم فكاد البرق يخطف يأخذ بسرعة أبصارهم كلما اضاء لهم أضاء لهم أضاء لازم أو متعد أي أضاء لهم ممشى مشوا فيه وإذا أظلم عليهم وكذلك اظلم لازم او متعدي قاموا وقفوا ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف بقصيف الرعد وابصارهم بوميض البرق لا ذهب بسمعهم وابصارهم لا ذهب بسمعهم وابصارهم فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه لدلالة الجواب عليه إن الله على كل شيء قدير فحذف ال إن الله على كل شيء قدير فليحذر فليحذر شبه القرآن شبه القرآن والإيمان بالصيب وما فيه من وما فيه من شبه المبطلين وعد وعد اعتراضات بالضرمادي وما فيه من الوعيد والأهوال وذكر النار والحساب بالرعد وما فيه من الوعيد والآيات الباهرة بالبرق وتصامهم عن الوعيد بحال من يهوله الرعد فيسد, فيسد أذنه مع أنه لا خلاص عنها ويدل عليه قوله تعالى والله محيط بالكافرين واهتزازهم لما ظهر لهم من غنيمة وراحة يطمح عليهم يطمح عليهم في ضوء البرق وتحيرهم في الأمر وتوقفهم حين عروض شبهة أو بلاء ومحنة بتوقفهم إذا أظلم ثم نبه بقول ولو شاء الله لذهب إلى آخره على أن السمع والبصر والسلع الفلاح وهم صرفوهما إلى الحظوظ العاجلة وسدوها عن الفوائد الحقيقية ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها فانه قادر المطلق ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس عام للمؤمن والكافر والمنافق اعبدوا ربكم واحدوا الذي خلقكم اخترعكم من غير سبق, سبق مثال والذين من قبلكم عطل على مفعول خلق خلق لعلكم تتقون اعبدوا ربكم راجين أن تنخلطوا في سلك المتقين أو خلقكم من قبلكم في صورة من, من يرجى منه التقوى أو خلقكم لكي تتقوا الذي جعل لكم الأرض فراشا بساطا غير غير حزنة غليظة والسماء بناء صبة مضروبة عليكم وأنزل من السماء سحاب ما أنفأ أخرج به من الثمرات بيان ما تقد بيان تقدم رزقا مرزوقا أو من التبعيض ورزقا مفعول مفعول الله لكم صفة رزقا على الأول وفعول المصدر على الثاني فلا تجعلوا لله أنذاذ تعبدون تعبدونهم كعبادة الله تعالى وأنتم تعلمون والحال أنكم من أهل العلم أو تعلمون ان الأندال لا تماثلوا بوجهه وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا القرآن على عبدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأتوا بسورة طائفة من القرآن معبر عنها بسورة كذا من مثله مثل القرآن في البلاقة والأخبار عن الغيب وادعوا شهداءكم واكتعينوا بأعوانكم أو آلهتكم من دون الله أي أدعوا من, شئ من شئتم غير الله وقيل أدعوا من من دون الله شهداء يشهدون لكم بأنما أتيتم مثله ولا تشهدوا بالله فإنه علامه العجز إن كنتم صادقين إنه من كلام البشر فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا بعده ولن تفعلوا بعده أبدا وهذه معجزة أخرى احذروا بالإيمان النار التي وقودها ما يوقد به النار والناس والحجارة حجارة الكبريت فتكون أشد وأنت وأظلم وهو قول كثير من السلف وقيل حجارة الأصنام أعدت الحجارة النار والحجارة للكافرين وبشر البشرة خبر سار يظهر أثر السرور في البشرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملا بلا رياء أو كل ما حسنه الشرع ان لهم بأن لهم جن بأن لهم جنات دار الثواب وهي سبعة سبعه تجري من تحتها تجري من تحتها أي تحت أشجارها وغرفها الأنهار كل ما رزقوا منها مبتدا من الجنات من ثمرات بيانهم تقدم كرأيت من كاسد رزقا مرزوقا قالوا هذا مثل الذي رزقنا من قبل الذي رزقنا من قبل في الدنيا أو في الجنة واحكو به متشابها في الهيئة واللون دون المقدار والطعم اين طعم فواكه الجنة من الدنيا أو يشبه بعضها بعضا من جميع الوجوه إذا طاعم فواكه فواكه الجنة متقارب متقاربة عطف على ما قال مقرد مقردة الجملة ولهم فيها أزواج مطهرة نساء وجوار مطهرة نساء وجوار مطهره مما يستقدر ويذم منهم كالحيض ودنس الطبع وهم فيها خالدون ليس لهم خوف خوف فوات, نعم فوات نعمة ولما قالت الجهلة الله أجل من أن يضرب الأمثال بالصيب والمستوقد وبيت العنكبوت والذباب فنزلت إن الله لا يستحي لا يستنكف من أن يضرب مثلا ما أن يبين شبها ما أي مثل أو مثل أي مثل بعوضة صغار البق عطف, عطف بيان لمثل مثلا ما فما فوقها في الصغر والحقارة كجناحها أو في الكبر كالذباب فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه المثابت الذي لا ان إنكاره من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أي شيء أراد الله بهذا مثلا نصب على التمييز أو الحال يضل به بالمثل كثيرا, من كثيرا من الكفار أي أو أي إضلال كثير وضع الفعل موضع وضع الفعل موضع المصدر جواب ماذا ويهدي به كثيرا من المؤمنين وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن حد الإيمان الذين ينقضون يفسدون ما يتركون عهد الله هو قوله ألاست بربكم أو عدم أو عدم كتمان شيء نزل من عند الله في الكتب من بعد ميثاق تؤكد العهد من الآيات في الكتب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أيك كقطع الأرحام والقرابات أو أعم الأعراض من عن موالاة المؤمنين والتفريق بين آيات في التصديق أو بدل من ضمير من ضمير من ضمير به ويفسدون في الأرض بأنواع المعاصي أولئك هم الخاسرون باجتراز الفساد والعقاب. بالصلاح والثواب كيف تكفرون معناه تعجب أي اخبروني على أي حال تكفرون وكنتم أمواتا ترابا ونطفا في أصلاب الآباء فاحياكم بخلق الحياة فيكم أي في الأرحام ومعنى الفاء في الثاني أظهر ثم يميتكم في الدنيا ثم يحييكم عند نفخ الصور ثم إليه ترجعون بعد الحشر الجزاء العملي هو الذي خلق لكم لأجل انتفاعكم ما في الأرض جميعا لكي تنتفعوا به وتعتبروا جميعا حال من ما ثم استوى إلى السماء قصد وارتفع لي فخلق السماء بعد خلق بعد خلق الأرض دو دو لكن دوحها متأخر هكذا ذكر ابن عباس وفي إشكال سنذكره في سورة النازعات والأولى أن ثم الباخي الرتبي للزمان على أن فيه أيضا ما ستقف عليه فسواهن الضمير للسماء لانه في مع الجمع عدلهن مصونة عن العوج والفتور سبع سماوات بدل أو تفسير وهو بكل شيء عليم فإن بالعلم يصح الخلق ويحكم الفعل ثم قال الله تبارك وتعالى واذ اي واذكر اذ قال ربك للملائكه مطلق الملائكه او ملائكه الارضين وهو تعداد نعمه ثالثه عامه اني جاعل في الارض خليفه يعني ادم هو خليفه الله في ارضه ينفذ قضاء, ينفذ قضاء الله واحكامه او المراد من الخليفه البدن اي من الجن والملائكه فإنهم فإنهما إن إذ أو المراد قوم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن كقوله تعالى مول الذي جعلكم خلائف الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعلوا الجن قبلهم وتعجب واستكشاف عما خفي عنهم عما خفي عليهم حكمة ونحن نسبح نعبدك عن السوء نبعدك عن السوء هكذا ونحن نسبح نبعدك عن السوء وذكر في الحاشية العلامة الغسنوي هذا مذهب ابن عباس وبعض آخر بحمدك متلبسين به ونقدس لك ونقدس نطهر نفوسنا عن معاصي لك لأجلك أو نقدسك عما اضاف إليك عما أضاف إليك الكفر فلا زائدة قال إني أعلم ما لا تعلمون هل الصوت واضح بارك الله فيكم قال إني اعلم ما لا تعلمون من المصلحة أو بأن أجعل فيهم الأنبياء والصديقين والشهداء أو علم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس وعلم آدم الأسماء خلق في قلبه علما كلها كلها اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة ثم عرضهم الضمير للمسميات للتقدير أسماء المسميات والتذكير لتغليب العقل على الملائكة فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء بأسماء, بها بأسماء هؤلاء بأسماء هؤلاء تبكيت هكذا وتنبيه لهم على قصورهم إن كنتم صادقين أنكم أحقاء, بالخلاف أحقاء, أحقاء بالخلافة أو لن يخلق, أو لن يخلق الله خلق تعالى خلقا أعلم منكم فإن الملائكة قالوا ذلك بينهم قالوا إقرارا, إقرارا بالعجز سبحانك صدروا الكلام به استعذارا عن جرأة في الاستفسار والجهل بحقيقة الحال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحق انك انت العليم الذي الذي لا يخفى عليه خافية الذي لا يخفى عليه خافية الحكيم القاضي العدل المحكم لمدعاةه الذي لا يفعل إلا ما في حكمة بالغة قال لما ظهر عجزهم يا آدم أنبيهم أعلمهم بأسمائهم قال أنت جبريل أنت ميكائيل حتى وصل الغراب فلما أنبأهم بأسماء السلام عليهم قال ألم أقل لكم استفهام توبيخ فإن الأدبة توقف لأن, لأن, لأن يبين إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيه عن الخلق وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أعلم ما تظهرونه بألسنتكم وما تخفونه في أنفسكم فلا يخفى, شيء فلا يخفى علي شيء من قولكم على نيه أتجعل فيها من يفسد فيها وسرا لن يخلق الله خلقا أكرم عليه مما منا وما أسر إبليس منسجده لآدم السجود حقيقي طاعة طاعة طاعة الله وتعظيما لآدم وتعظيما لآدم هو مشروع قبل انحناء قبل انحناء لا وضع قبل انحناء هكذا وذكر صاحب الحاشية ويرده ويرده قول تعالى فقعوا له ساجدين لا وضع جبهة ابي السجود لله وادم قبله وقد ضعفهما بعض, بعض العلماء قال صاحب الحاشية دي ضعفهما الإمام الرازي وأطال في تزييفهما فسجدوا للملائكة صح على ابن عباس رضي الله عنهما أنهم من نوع الملائكة المسمن بالجن وصح عن حسن رضي الله عنه أنه ليس منهم ذكر هنا في قوله أنه ليس قال صاحب الحاشي صار كافرا لأنه استكبر واعترض على الله تعالى على الله وأيضا أمر الله بالسجود لا من ضمن لا من ضمن العموم فامتنع وأبا وذلك كفر أبا امتنع واستكبر وكان في سابق علم الله أو صار يعني صار كافرا من الكافرين وكان كافرا من الجن فأسلم وعمل عملا الملك ثم كفر وقلنا بعد سجود الملائكة يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة دار الخلد وقيل بستانا في الأرض وكلا منها أكلا رغدا واسعا حيث شئتما أي مكان من, من الجنة ولا تقرب هذه الشجرة بالأكل والأصح أنه أنها شجرة معينة لا تتعين عندنا لا تتعين على صاحب الحاجية وليس في السنة الصحيحة ما دل على تعيينها عند كثير من السلف لأن الكرم وعند اليهود إنها الكرم وعند اليهود إنها الحنطة فتكون حق على وقتقرب أو جواب النهي من الظالمين الذين وضعوا أمر الله تعالى غير موضعه لهم الشيطان عنها الضمير للشجرة أي حملها على الزلة بسببها أو للجنة أي فبعده فبعدهما عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والكرامة وقلنا اهبطوا انزلوا على الأرض جمع الضمير لأنهما اصلا لأنهما أصل, أصل الانس فكانهما الجنس أو المراد أو المراد هما والشيطان بعضكم لبعض عدو أي متعادين والعداوه بين ذريتي ما لقول تعالى قال بطامها جميعا بعضكم لبعض عدو أي بين المؤمنين والشيطان ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع تمتع إلى حين الموت وإلى القيامة فتلقى تلقنا آدم من ربه كلمات ومن قرأ برفع كلمات ونصب آدم فمعناه بلغتي وي ربنا ظلمنا أنفسنا أو غيرها فتاب عليه رجع عليه بالرحمة إنه هو التواب يقبل التوبة ويكثر ويكثر إعانتهم عليها الرحيم المبالغ أو المبالغ رحمة قلنا قلنا انبطوا منها جميعا وليترتب عليه قوله فإما يأتينكم يا بني آدم مني هدى أنبياء والبيان فمن تبع هدايا أقبل على الهدى وقبل فلا خوف عليهم حين يشتد الأمر على العصاة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا والشرط الثاني مع جوابي جواب للشرط الأول والذين كفروا وكذبوا باياتنا قسيم لمن لمن تبع او كفروا بالله وكذبوا بالايات اولئك, هم أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون شيخنا احسن الله اليكم بارك الله فيكم وكتب الله اجركم نقف على هنا هذه الايه باذن الله غدا نواصل من قول الله تعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعجكم غدا نلتقيكم بإذن الله في نفس الموعد إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته